إرَاثَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ الَّذِي كُلُّهُمْ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَاعَةَ يَعْلُونَ نَنَهَا رَمَشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ ثجاجا لِنُخْرِجَ بِهِ وَجَعَلْنَا الفافا. إن يوم الفصل كان اللقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفوابا وفتحت السماء فكانت أدواما وسيرت الجبال فكانت سراما إن جهل هي أحقا لا يذود فيها برده ولا شربا إلا حميم وعساق نزاع. شيئا احصيته في الكلام فدوقوا الحمد لله رب العالمين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 لا إطار عمالا وكوائب أترابا لا يسمعنا فينا لغوا ولكن لا جزاء من ربك عطا I'm